ويصنى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحرور بلى إن ربه كان به بصرا فلا أقسوا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لترتبن طبقا عن طبق فما له لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون لِتَجْزِيَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ